ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظام فكسون العظام لحم فكسون العظام لحم ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين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 وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ لكم فِيهَا فَوَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ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 فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِينَ نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلِ مُنْزِلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ إِنَّ فِي ذَلِك لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ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 وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم إلا بشر مثلكم يأكل من ما تأكلون منه ويشرب من تشربون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 إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حسب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين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 قد كانت آياتي تُتلى عليكم فكُمتم على أعقابكم تنقصون مستكبرين به سامرًا تهجرون أَفَلَمْ يَدْبَرُ الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ أَبَاهُمُ الْأَوَّلِينَ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 لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أسطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون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 وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا اللَّذَّهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّ يَصِفُونَ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّ مَا يُشْرِكُونَ قُرَبْ بِإِمَّا تُرِيَنِ مَا يُعَدُّونَ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 أرزق إلى يوم يبعثون، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتسألون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون.